من أعمل فكره الصافي دل على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال وقد قال أبو الطيب المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض غير أنه إذا لم يمكن ذلك فيمغي أن يطلب الممكن وسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها فقبيح بالعاقل إهمال نفسه وقد نبه الشرع على الكل بالبعض فأمر بقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونهى عن أكل الثوم والبصل النيئ لأجل الرائحة وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية في النظافة والنزاهة ولست آمر بزيادة التنظف الذي يستعمله الموسوس أو المترفون ولكن التوسط هو المحمود ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته ولا ينقص من قوتها فتنقص قوته ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء إنما آمر بالتوسط فإن قوى الآدمي كعين جارية كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره وتعين صانعا ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض وليس ذلك من الشرع إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا وربما آثروا فصبروا ضرورة وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراخلة في علفها فرب لقمة منعت لقمات فلا يعطيها ما يؤذيها بل ينظر لها في الأصلح ولا يلتفت إلى متزهد يقول لا أبلغها الشهوات فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق وإنما نقل عنهم تركها لسبب إما للنظر في حلها أول للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت ويجوز ذلك ثم ينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه فليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم ومن أقبح النقص التقليد فإن قويت همته رقدت إلى أن يختار لنفسه مذهبا لا يتمذهب لأحد فإن المقلد أعمى يقوده مقلده ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته في الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع بأنزل المنازل حالة الأرذال فكن رجلا رجله في الثراء وهامة همته في الثرياء فلو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد ففعل فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل وما قعد من قعد إلا لذناءة الهمة وخساستها واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى الكسل فما فات من فات إلا بالكسل ولا نال من نال إلا بالجد والعزم وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور وقد قال بعض السلف ليس لي مال سوى كري فبه أحيا من العدم. قنعت نفسي بما رزقت وتمطط في العلا هممي